التسجيل مئة وستة عشرة. استمع إلى التراكيب ثم أعدها. ألف أسس البناء الاجتماعي. ب مركز الحضارة. ت إشعاعات الفكر فاء المبان الشامخة